بسم الله الرحمن الرحيم سورة الملك سورة مكية من مقاصد السورة إظهار كمال ملك الله وقدرته بعثا على خشيته وتحذيرا من عقابه بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تعاظما وكثر خير الله الذي بيده وحده الملك وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء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 إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور إذا طرحوا في النار سمع لها صوت قبيح شديدا وهي تغلي مثل غليان المرجل تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير يكاد ينفصل بعضها عن بعض ويتميز من شدة غضبها على من يدخل فيها كلما رميت فيها دفعة من أصحابها الكفار سألته الملائكة الموكلون بها سؤال تقريع ألم يأتكم في الدنيا رسول يخوفكم من عذاب الله؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير قال الكفار بلى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 لهم مغفرة لذنوبهم ولهم ثواب عظيم وهو الجنة من فوائد الآيات في معرفة الحكمة من خلق الموت والحياة وجوب المبادرة للعمل الصالح قبل الموت حنق جهنم على الكفار وغيظها غيرة لله سبحانه سبق الجن الإنس في ارتياد الفضاء وكل من تعدى حده منهم فإنه سيناله الرصد بعقابه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 أم امنتم من في السماء أي يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير أم أمنتم الله الذي في السماء أن يبعث عليكم حجارة من السماء مثل ما بعثها على قوم لوط فستعلمون حين تعاينون عقابي انذاري لكم لكنكم لا تنتفعون به بعد معاينة العذاب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 امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور لا جند لكم ايها الكفار يمنعكم من عذاب الله ان اراد ان يعذبكم ليس الكافرون الا مخدوعين خدعهم الشيطان فاغتروا به امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه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 أفمن يمشي واقعا على وجهه منكبا عليه وهو المشرك أهدى أم المؤمن الذي يمشي مستقيما على طريق مستقيم؟ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين الله هو الذي خلقكم وجعل لكم أسماعا تسمعون بها وأبصارا تبصرون بها وقلوبا تعقلون بها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 لا يعلم متى تقع إلا هو وإنما أنا منذر واضح في نذارتي لكم من فوائد الآيات اطلاع الله على ما تخفيه صدور عباده الكفر والمعاصي من أسباب حصول عذاب الله في الدنيا والآخرة الكفر بالله ظلمة وحيرة والإيمان به نور وهداية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 قل أرأيتم إن اهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين مستنكرا عليهم أخبروني إن توفاني الله وتوفى من معي من المؤمنين أو رحمنا فأخر في آجالنا فمن ينجي الكافرين من عذاب مؤلم لن ينجيهم منه أحد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 قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين أخبروني إن أصبح ماؤكم الذي تشربون منه غائرا في الأرض لا تستطيعون الوصول إليه من يأتيكم بماء كثير جار لا أحد غير الله سورة القلم سورة مكية من مقاصد السورة شهادة الله للنبي بحسن الخلق والدفاع عنه وتثبيته بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسترون نون تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة أقسم الله بالقلم وأقسم بما يكتبه الناس بأقلامهم ما أنت بنعمه ربك بمجنون ما أنت أيها الرسول بما أنعم الله عليك به من النبوة مجنون بل أنت بريء من الجنون الذي رماك به المشركون وإن لك لاجرا غير ممنون وإن لك لثوابا على ما تعانيه من حمل الرسالة إلى الناس غير مقطوع ولا منة به لأحد عليك وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى الخلق العظيم الذي جاء به القرآن فأنت متخلق بما فيه على أكمل وجه فستبصر, ويبصرون فستبصر أنت ويبصر هؤلاء المكذبون بأيكم المفتون عندما ينكشف الحق يتضح بأيكم الجنون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين إن ربك أيها الرسول يعلم من انحرف عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين إليها فيعلم أنهم من ضلوا عنها وأنك من اهتديت إليها فلا تطع المكذبين فلا تطع أيها الرسول المكذبين بما جئت به ودوا لو تذهن فيذهنون تمنوا لو لا ينتهم ولا طفتهم على حساب الدين فيلينون لك ويلاطفونك ولا تطع كل حلاف مهين ولا تطع كل كثير الحلف بالباطل حقير هم مشاء بنميم كثير الاغتياب للناس كثير المشي بالنميمه بينهم ليفرق بينهم من ناعل الخير معتد اثيم كثير المنع للخير معتد على الناس في أموالهم وأعراضهم وأنفسهم كثير الآثام والمعاصي عتل بعد ذلك زنيم غليظ جاف دعي في قومه لصيق أن كان ذا مال وبنين لأجل أنه كان صاحب مال وأولاد تكبر عن الإيمان بالله ورسوله إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين إذا تُقْرَأُ عليه آياتنا قال هذا ما يسطر من خرافات الأولين سنسمه على الخرطوم سنضع علامة على أنفه تشيله وتلازمه من فوائد الآيات اتصاف الرسول صلى الله عليه وسلم بأخلاق القرآن صفات الكفار صفات ذميمه يجب على المؤمن لبتعاد عنها وعن طاعه اهلها من أكثر الحلفاء هان على الرحمن ونزلت مرتبته عند الناس ان بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين ان اختبرنا هؤلاء المشركين بالقحط والجوع كما اختبرنا أصحاب الحديقة حين حلفوا ليقطعن ثمارها وقت الصباح مسارعين حتى لا يطعم منها مسكين ولا يستثنون ولم يستثنوا في يمينهم بقولهم إن شاء الله فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأرسل الله إليها نارا فأكلتها وأصحابها نيام لا يستطيعون دفع النار عنها فأصبحت كالصريم فأصبحت سوداء كالليل المظلم فتنادوا مصبحين فنادى بعضهم بعضا وقت الصباح ان على حرثكم إن كنتم صارمين قائلين أخرجوا مبكرين على حرثكم قبل مجيء الفقراء إن كنتم قاطعين ثماره فانطلقوا وهم يتخافتون فساروا إلى حرثهم مسرعين يحدث بعضهم بعضا بصوت منخفض ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين يقول بعضهم لبعض لا يدخلن الحديقة عليكم اليوم مسكين وغدوا على حرث قادرين وساروا أول الصباح وهم على منع ثمارهم عازمين فلما راوها قالوا انا لضالون فلما شاهدوها محترقه قال بعضهم لبعض لقد ضللنا طريقها بل نحن محرومون بل نحن ممنوعون من جني ثمارها بما حصل منا من عزم على منع المساكين منها قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون قال افضلهم ألم أقل لكم حين عزمتم على ما عزمتم عليه من حرمان الفقراء منها هل تسبحون الله وتتوبون إليه؟ قالوا سبحان ربنا إن كنا ظالمين قالوا سبحان ربنا إن كنا ظالمين لأنفسنا حين عزمنا على منع الفقراء من ثمار حديقتنا فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون فأقبلوا يتراجعون في كلامهم على سبيل العتب قالوا يا ويلنا إن كنا طاغين قالوا من الندم يا خسارنا إن كنا متجاوزين الحد بمنعنا الفقراء حقهم عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها انا إلى ربنا راغبون عسى ربنا أن يعوضنا خيرا من الحديقة انا إلى الله وحده راغبون نرجو منه العفو ونطلب منه الخير كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون مثل هذا العذاب بالحرمان من الرزق نعذب من عصانا والعذاب الآخرة أعظم لو كانوا يعلمون شدته ودوامه إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم إن المتقين الله بامتثال أوامره وجتناب نواهيه عند ربهم جنات النعيم يتنعمون فيها لا ينقاطع نعيمهم أفنجعل المسلمين كالمجرمين أفنجعل المسلمين كالكفار في الجزاء كما يزعم المشركون من أهل بكة ما لكم كيف تحكمون ما لكم أيها المشركون كيف تحكمون هذا الحكم الجائر الأعواج أم لكم كتاب فيه تدرسون، أم لكم كتاب فيه تقرؤون المساوات بين المطيع والعاصي، إن لكم فيه لما تخيرون، إن لكم في ذلك الكتاب ما تتخيرونه لكم في الآخرة، أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون،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 فليأتوا بشركائهم هؤلاء إن كانوا صادقين فيما يدعون من أنهم ساووهم مع المؤمنين في الجزاء يوم يكشف عن ساقي ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون يوم القيامة يبدو الهول ويكشف ربنا عن ساق ويضع الناس إلى السجود فيسجد المؤمنون ويقى الكفار والمنافقون لا يستطيعون أن يسجدوا من فوائد لايات.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 تغشاهم ذلة وندامة وقد كانوا في الدنيا يطلب منهم أن يسددوا لله وهم في معافات مما هم فيه اليوم فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون فاتركني أيها الرسول ومن يكذب بهذا القرآن المنذر عليك سنسوقهم إلى عذاب درجة درجة من حيث لا يعلمون أن ذلك مكر بهم واستدراج لهم وأملي لهم إن كيدي مَتِينٌ متين زَمَنًا زمنا ليتمادوا في إثمهم إن كيذي بأهل الكفر والتكذيب قوي فلا يفوتون لي ولا يسلمون من عقابه أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقالون هل تطلب منهم أيها الرسول ثوابا على ما تدعوهم إليه فهم بسبب ذلك يتحملون عظيما فهذا سبب إعراضهم عنك والواقع خلاف ذلك فأنت لا تطلبهم أجرا فما المانع لهم من اتباعك أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم عندهم علم الغيب فهم يكتبون ما يحلو لهم من الحجج التي يحاجونك بها فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم فاصبر أيها الرسول لما حكم به ربك من استدراجهم بالإمهال ولا تكن مثل صاحب الحوت يونس عليه السلام في التدجر من قومه إذ نادى ربه وهو مكروب في ظلمة البحر وظلمة بطن الحوت لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم لولا أن رحمة الله أدركته لا الحوت إلى أرض خلاء وهو ملوم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين فاختاره ربه فجعله من عباده الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وإن يكاد الذين كفروا بالله وكذبوا رسوله ليصرعونك بِأَبْصَارِهِمْ من شِدَّةِ إحداد النظر إليك لما سمع هذا القرآن المنزل عليك ويقولون اتبع لأهوائهم وإعراضا عن الحق إن الرسول الذي جاء به لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وما القرآن المنزل عليك إلا موعظة وتذكير للإنس والجن سورة حاقة سورة مكية من مقاصد السورة إثبات أن وقوع القيامة والجزاء فيها حق لا ريب فيه بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة يذكر الله ساعة البعث التي تحق على الجميع ما ثم يعظم أمرها بهذا السؤال أي شيء هي الحاقة وما ادراك ما وما أعلمك ما هذه الحاقة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 واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه واما عاد فقد اهلكهم الله بريح شديده البرد قاسيه بلغت الغايه في القسوه عليهم سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام حسوما فترى القوم فيها صرعا كانهم اعجاز نخل خاويه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 التوبة تجب ما قبلها وهي من أسباب اصطفاء الله للعبد وجعله من عباده الصالحين تنوع ما يرسله الله على الكفار والعصاة من عذاب دلالة على كمال قدرته وكمال عدله وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة وجاء فرعون ومن قبله من الأمم والخور التي عذبت بقلب عاليها سافلها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 فإذا نفخ الملك الموكل من نفخ في القرن نفخة واحدة وهي النفخة الثانية وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة ورفعت الأرض والجبال فدقة دقة واحدة شديدة فرقت أجزاء الأرض وأجزاء جبالها فيومئذ وقعت الواقعة فيوم يحصل ذلك كله تقع القيامة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 وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي وأما من أعطي كتاب أعماله بشماله فيقول من شدة الندم يا ليتني لم أعطى كتاب أعمالي لما فيه من الأعمال السيئة المستوجبة لعذابه ولم أدر ما حسابي ويا ليتني لم أعرف أي شيء يكون حسابي يا ليتها كانت القاضية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 ثم الجحيم صلوا ثم ادخلوه النار ليعاني حرها ثم في سلسلة ذرها سبعون ذراعا فاسلكوه ثم ادخلوه في سلسلة طولها سبعون ذراعا انه كان لا يؤمن بالله العظيم انه كان لا يؤمن بالله العظيم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 وليس بقول كاهن فكلام الكهان أمر مغاير لهذا القرآن قليلا ما تتذكرون تنزيل من رب العالمين ولكنه منزل من رب الخلائق كلهم ولو تقول علينا بعض الأقاويل ولو تقول علينا محمد بعض الاقاويل التي لم نقلها لأخذنا منه باليمين لانتقمنا منه وأخذنا منه بالقوة منا والقدرة ثم لقطعنا منه الوتين ثم لقطعنا منه العرق المتصل بالقلب فما منكم من أحد عنه حاجزين فليس منكم من يمنعنا منه فبعيد أن يتقوى العرينا من أجلكم وإنه لتذكرة للمتقين وإن القرآن لموعظة للمتقين لربهم بامتثال أوامره وجتناب نواهيه وَإِنَّا لنعلم أن منكم مكذبين وإن لَنَعْلَمُ أن من بينكم من يكذب بهذا القرآن وَإِنَّهُ لحسرة على الكافرين وَإِنَّ التكذيب بالقرآن لندامة عظيمة يوم القيامة وإنه لحق اليقين وإن القرآن له حق اليقين الذي لا مرية ولا ريب أنه من عند الله فسبح باسم ربك العظيم فنزه أيها الرسول ربك عما لا يليق به واذكر اسم ربك العظيم سورة المعارج سورة مكية من مقاصد السورة بيان حالي وجزاء الخلق يوم القيامة بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع دعا داع من المشركين على نفسه وقومه بعذاب إن كان هذا العذاب حاصلا وهو سخرية منه وهو واقع يوم القيامة للكافرين ليس له دافع للكافرين بالله ليس لهذا العذاب من يرده من الله ذي المعارج من الله ذي العلو والدرجات والفواضل والنعم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 إنهم يرون هذا العذاب بعيدا مستحيل الوقوع ونراه قريبا ونراه نحن قريبا واقعا لا محالة يوم تكون السماء كالمهل يوم تكون السماء مثل المذاب من النحاس والذهب وغيرهما وتكون الجبال كالعهن وتكون الجبال مثل الصوف في الخفة ولا يسأل حميم حميما ولا يسأل قريب قريبا عن حاله لأن كل واحد مشغول بنفسه من فوائد الآيات تنزيه القرآن عن الشعر والكهانة خطر التقول على الله والافتراء عليه سبحانه الصبر الجميل الذي يحتسب فيه الأجر من الله ولا يشك لغيره يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببني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 ومن في الارض جميعا ثم ينجيه ويفتدي بمن في الارض جميعا من الانس والجن وغيرهما ثم يسلمه ذلك الافتداء وينقذه من عذاب النار كلا انها لظى ليس الامر كما تمنى هذا المجرم انها نار الاخره تلتهب وتشتعل نزاعه للشوى تفصل جلدة الرأس فصلا شديدا من شدة حرها واشتعارها تدعو من أدبر وتولى تنادي من أعرض عن الحق وأبعد عنه ولم يؤمن به ولم يعمل وجمع فأوعى وجمع المال وظن بالإنفاق منه في سبيل الله إن الإنسان خلقها إن الإنسان خلق شديد الحرص إذا مسه الشر جزوعا، إذا أصابه ضر من مرض أو فقر كان قليل الصبر، وإذا مسه الخير منوعا، وإذا أصابه ما يسر به من خصب وغنا كان كثير منع لبذله في سبيل الله. إلا المصلين، إلا المصلين، فهم سالمون من تلك الصفات الذميمة الذين هم على صلاتهم دائمون.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 والذين يصدقون بيوم القيامة يوم يجازي الله كلا بما يستحقه والذين هم من عذاب ربهم مشفقون والذين هم من عذاب ربهم خائفون مع ما قدموا من أعمالهم الصالحة إن عذاب ربهم غير مأمون إن عذاب ربهم مخوف لا يأمنه عاقل والذين هم لفروجهم حافظون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 والذين هم قائمون بشهاداتهم على الوجه المطلوب لا تؤثر قرابة ولا عداوة فيها والذين هم على صلاتهم يحافظون والذين هم على صلاتهم يحافظون بأدائها في وقتها وبطهارة وطمأنينة لا يشغلهم عنها شاغل اولئك في جنات مكرمون أولئك الموصوفون بتلك الصفات في جنات مكرمون بما يلقونه من النعيم المقيم والنظر إلى وجه الله الكريم فما للذين كفروا قبلك مهطعين فما الذي جر هؤلاء المشركين من قومك أيها الرسول حواليك مسرعين إلى التكذيب بك عن اليمين وعن الشمال عزين محيطون بك عن يمينك وشمالك جماعات جماعات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 فهم ضعفاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فكيف يتكبرون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون أقسم الله تعالى بنفسه وهو رب المشارق والمغارب للشمس والقمر وسائر الكواكب إنا لقادرون من فوائد الآيات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 يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون يوم يخرجون من الخبر سراعا كأنهم إلى علم يتسابقون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون ذليلة أبصارهم تغشاهم ذلة ذلك هو اليوم الذي كانوا يوعدون به في الدنيا وكانوا لا يبالون به سورة نوح سورة مكية من مقاصد السورة بيان منهج الدعوة للدعاء من خلال قصة نوح بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم إن بعثنا نوحا إلى قومه يدعوهم ليخوف قومه من قبل أن يأتيهم عذاب موجع بسبب ما هم عليه من الشرك بالله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 ثم إني رفعت لهم صوتي بالدعوة وأسررت إصرارا خفية ودعوتهم بصوت منخفض منوعا لهم أسلوب دعوتي فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا فقلت لهم يا قوم اطلبوا مغفرة من ربكم بالتوبة إليه إنه سبحانه كان غفارا لذنوب من تاب إليه من عباده من فوائد الآيات خطر الغفلة عن الآخرة عباده الله وتقواه سبب لغفران الذنوب. الاستمرار في الدعوة وتنويع أساليبها حق واجب على الدعاء. يرسل السماء عليكم ذرارة، فإنكم إن فعلتم ذلك ينزل الله عليكم المطر متتابعا كل ما احتجتم إليه، فلا يصيبكم قحط. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ويعطيكم بكثرة أموال وأولادا ويجعل لكم بساتين تأكلون من ثمارها ويجعل لكم أنهارا تشربون منها وتسقون زروعكم ومواشيكم ما لكم لا ترجون لله وقارا ما شأنكم يا قوم لا تخافون عظمة الله حيث تعصونه دون مبالاة وقد خلقكم أطوارا وقد خلقكم طورا بعد طور من نطفة فعلقة فمضغه ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات سماء فوق سماء وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا وجعل القمر في السماء الدنيا منهن نورا لِأَهْلِ الأرض وجعل الشمس مضيئة والله أنبتكم من الْأَرْضِ نَبَاتًا والله خلقكم من الأرض بِخَلْقِ أبيكم آدم من تُرَابٍ ثم أنتم تتغذون بما تنبته لكم ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا ثم يعيدكم فيها بعد موتكم ثم يخرجكم للبعث منها إخراجا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 ولا تزد الظالمين إلا ضلالا ولا تزد يا رب الظالمين لانفسهم بالاصرار على الكفر والمعاصي الا ضلالا عن الحق مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا بسبب خطيئاتهم التي ارتكبوها اغرقوا بالطوفان في الدنيا فودخلوا النار بعد موتهم مباشرة فلم يجد لهم من دون الله أنصارا ينقذونهم من الغرق والنار وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا وقال نوح لما أخبره الله أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن يا رب لا تترك على الأرض من الكافرين أحدا يدور أو يتحرك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 الاستغفار سبب لنزول المطر وكثرة الأموال والأولاد دور الأكابر في إضلال الأصاغر ظاهر مشاهدة الذنوب سبب للهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة سورة الجن سورة المكية من مقاصد الصهرة إبطال دين المشركين ببيان حال الجن وإيمانهم بعد سماع القرآن بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أَنَّهُ استمع نفر من الجن فقالوا إِنَّا سمعنا قرآنا عجبا قل أَيُّهَا الرسول لأمتك أوحى الله إلي أنه استمع إلى قراءة للقرآن جماعة من الجن ببطن نخلة فلما رجعوا إلى قومهم قالوا لهم إن سمعنا كلاما معجبا في بيانه وفصاحته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 وآمنا بأنه تعالت عظمة ربنا وجلاله ما اتخذ زوجة ولا ولدا كما يقول المشركون وأنه كان يقول سفيه على الله شططا وأنه كان إبليس يقول على الله قولا منحرفا من نسبة الزوجة والولد إليه سبحانه وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأن حسبنا أن المشركين من الإنس والجن لا يقولون الكذب حين كانوا يزعمون أن له صاحبة وولدة فصدقنا قولهم تقليدا لهم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنه كان في الجهلية رجال من الإنس يستجيرون برجال من الجن عندما ينزلون بمكان مخوف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 وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قذادا وَأَنَّ معشر الجن من المتقون الأبرار ومنا من هم كفار وفساق كنا أصنافا مختلفة وأهواء متبينة وأنا ظلنا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هاربا وأن أيقنا أن لن نفوت الله سبحانه إذا أراد بنا أمرا ولن نفوته هربا لإحاطته بنا وأن لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأن لما سمعنا القرآن الذي يهدي للتي هي أقوى مؤامنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف نقصا لحسناته ولا إثما يضاف إلى آثامه السابقة من فوائد الآيات تأثير القرآن البالغ في من يستمع إليه بقلب سليم الاستغاثة بالجن من الشرك بالله ومعاقبة فاعله بضد مقصوده في الدنيا بطلان الكهانة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أدب المؤمن أن ينسب الشر إلى الله وأن من المسلمون ومن القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأن من المسلمون المنقادون لله بالطاعة ومن الجائرون عن طريق القصد والاستقامة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 وكما اوحي إليه أنه استمع نفر من الجن اوحي إليه أنه لو استقام الجن والإنس على طريق الإسلام وعملوا بما فيه لسقاهم الله ماء كثيرا وأمدهم بنعم متنوعه لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا لنختبرهم فيه أيشكرون نعمه الله أم يكفرونها؟ ومن يعرض عن القرآن وعم فيه من المواعظ يدخله ربه عذابا شاقا لا يستطيع تحمله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأن المساجد له سبحانه لا لغيره فلا تدعوا مع الله فيها أحدا فتكونوا مثل اليهود والنصارى في كنائسهم وبيعهم وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبذا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 إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا لكن الذي أملكه أن أبلغكم ما أمرني الله بتبليغه إليكم ورسالته التي بعثني بها إليكم ومن يعص الله ورسوله فإن مصيره دخول نار جهنم خالدا مخلدا فيها لا يخرج منها أبدا حتى إذا رأوا ما يعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا واقل عددا ولا يزال الكفار على كفرهم حتى إذا عاينوا يوم القيامة ما كانوا يعدون به في الدنيا من العذاب حينئذ سيعلمون من أضعف ناصرا وسيعلمون من أقل أعوانا قل إن أدري اقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المنكرين للبعث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 إلا من اغتضاه سبحانه من رسول فإنه يطلعه على ما شاء ويرسل من أمام الرسول ومن خلفه حرسا من الملائكة يحفظونه حتى لا يطلع غير الرسول على ذلك ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحيط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا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 حفظ الوحي من عبث الشياطين سورة المزمل سورة مكية من مقاصد السورة بيان الأسباب المعينة على القيام بأعباء الدعوة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل يا أيها الملتف بثيابه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قم الليل إلا قليلا صل بالليل إلا قليلا منه نصفه أو ينقص منه قليلا صلي نصفه إن شئت أو صلي أقل من النصف قليلا حتى تصل للثلث او زد عليه ورتل للقرآن ترتيلا او زد عليه حتى تبلغ الثلثين وبين القرآن إذا قرأته وتمهل في قراءته إن سنلقي عليك قولا ثقيلا إن سنلقي عليك أيها الرسول القرآن وهو قول ثقيل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 واصبر على ما يقوله المكذبون من الاستهزاء والسبة واهجرهم هجرا لا أذية فيه وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا ولا تهتم بشأن المكذبين اصحاب التمتع بملذات الدنيا واتركني واياهم وانتظرهم قليلا حتى يأتيهم أجرهم إن لدينا انكادا وجحيما إن لدينا في الآخرة قيودا ثقيلة ونارا مستعرة وطعاما ذا غصه وعذابا أليما وطعاما تغص به الحلوق لشدة مرارته وعذابا موجعا زيادة على ما سبقه يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا ذلك العذاب حاصل للمكذبين يوم تضطرب الأرض والجبال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 فعصى فرعون الرسول المرسل إليه من ربه فعاقبناه عقابا شديدا في الدنيا بالغرقة وفي الآخرة بعذاب النار فلا تعصوا أنتم رسولكم فيصيبكم ما أصابه فيصيبكم ما أصابه فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا فكيف تمنعون أنفسكم وتقونها إن كفرتم بالله وكذبتم رسوله يوما شديدا طويل يشيب رأس الأولاد الصغار من شدة هوله وطوله السماء منفطر به كان وعده مفعولا السماء متشققة من هوله كان وعد الله مفعولا لا محالة إن هذه تذكرة فمن شَاءَ اتَّخَذَ إلى رَبِّهِ سَبِيلًا إن هذه الموعظة الْمُشْتَمِلَةَ على بيان ما في يوم القيامة من هول وَشِدَّةٍ تذكرة ينتفع بها المؤمنون فمن شَاءَ اتَّخَذَ طريق موصل إلى ربه اتَّخَذَهُ من فَوَائِدِ الْآيَاتِ أهمية قيام الليل وتلاوة القرآن وذكر الله والصبر للداعية إلى الله فراغ القلب في الليل له أثر في الحفظ والفهم تحمل التكاليف يقتضي تربية صارمة الترف والتوسع في التنعم يصد عن سبيل الله إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار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 الأمر بالاجتهاد في دعوة المكذبين وإنذارهم بالآخرة والقرآن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر يا أيها المتغشي بثيابه وهو النبي صلى الله عليه وسلم قم فأنذر إنهم فخوف من عذاب الله وربك فكبر وعظم ربك وثيابك فطهر وطهر نفسك من الذنوب وثيابك من النجسات والرجز فهجر وبتعد عن عبادة الأوثان ولا تمنن تستكثر ولا تمنن على ربك بأن تستكثر عملك الصالح ولربك فاصبر واصبر لله على ما تلاقيه من الأذى فإذا نقر في الناقور فإذا نفخ في القرن النفخة الثانية فذلك يومئذ يوم عسير فذلك اليوم يوم شديد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 وجوب الطهارة من الخبث الظاهر والباطن الإنعام على الفاجر استدراج له وليس إكراما فقتل كيف قدر فلعن وعذب كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم لعن وعذب كيف قدر ثم نظر ثم أعذ النظر والتروي فيما يقوله ثم عبس وبسر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 عليها تسعة عشر ملكا وهم خزنتها وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكه وما جعلنا عدتهم الا فتنه للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا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 وما جعلنا خزنة النار الا ملائكه فلا طاقة للبشر بهم وما جعلنا عددهم هذا الا اختبارا للذين كفروا بالله ليقولوا ما قالوا فيضاعف عليهم العذاب وليتيقن اليهود الذين اعطوا التوراة والنصارى الذين اعطوا الانجيل حين نزل القران مصدقا لما في كتابهم وليزداد المؤمنون ايمانا عندما يوافقهم اهل الكتاب ولا يرتاب اليهود والنصارى والمؤمنون وليقول المترددون في الإيمان والكافرون أي شيء أراده الله بهذا العدد الغريبة، مثل إضلال منكر هذا العدد وهداية مصدق به يضل الله من شاء أن يضله ويهدي من شاء أن يهديه وما يعلم جنود ربك من كثرتها إلا هو سبحانه ومن النار إلا تذكرة للبشر يعلمون بها عظمة الله سبحانه كلا والقمر ليس القول كما يزعم بعض المشركين أنه يكفي أصحابه خزنة جهنم حتى يجهضهم عنها أقسم الله بالقمر والليل إذ أدبر وأقسم بالليل حين ولا والصبح إذا أسفر وأقسم بالصبح إذا أضاء إنها لإحدى الكبر ان نار جهنم لإحدى البلايا العظيمة نذيرا للبشر ترهيبا وتخويفا للناس لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر لمن شاء منكم أيها الناس أن يتقدم بالإيمان بالله والعمل الصالح أو يتأخر بالكفر والمعاصي كل نفس بما كسبت رهينه كل نفس بما كسبته من الأعمال مأخوذة فإما أن توبقها أعمالها وإما أن تخلصها وتنقذها من العذاب إلا أصحاب اليمين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 كأنهم في إعراضهم ونفور منه حمر وحش شديدة النفور فرت من قسوره فرت من أسد خوفا منه بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشره بل يريد كل واحد من هؤلاء المشركين أن يصبح عند رأسه كتاب منشور يخبره أن محمدا رسول من الله وليس سبب ذلك قلة البراهين وضعف الحجج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 من فوائد الآيات مشيئة العبد مقيدة بمشيئة الله حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفظ ما يوحى إليه من القرآن وتكفن الله له بجمعه في صدره وحفظه كاملا فلا ينسى منه شيئا كلا بل تحبون العاجلة كلا ليس الأمر كما ادعيتم من استحالة البعث فأنتم لا تعلمون أن القادر على خلقكم ابتداء لا يعجز عن إحيائكم بعد موتكم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 ناضرة إلى ربها متمتعة بذلك ووجوه يومئذ باسرة ووجوه أهل الكفر والشقاء في ذلك اليوم عابسة تظن أن يفعل بها فاقرة توقن أن ينزل عليها عقاب عظيم وعذاب أليم كلا إذا بلغت التراقي ليس الأمر كما يتصور المشركون من أنهم إذا ماتوا لا يعذبون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 ثم ذهب هذا الكافر إلى أهله يختال في مشيته من الكبر أولى لك فأولى فتوعد الله الكافر بأن عذابه قد وليه وقرب منه ثم أولى لك فأولى ثم أعد الجملة على سبيل التاكيد فقال ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان ان يترك سدى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 تذكير الإنسان بأصل خلقه ومصيره وبيان ما أعد الله في الجنة لأوليائه بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا قد مر على الإنسان دهر طويل كان فيه معدوما لا ذكر له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 إن اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا إن أعددنا للكافرين بالله وبرسله سلاسل يسحبون بها في النار واغلالا يغلون بها فيها ونارا مستعره إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا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 هذا الشراب المعد لأهل الطاعة هو من عين سهلة التناول غزيرة لا تنضب يروى بها عباد الله يسيلونها ويجرونها أين شاء يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وصفات العباد الذين يشربونها أنهم يوفون بما ألزموا به أنفسهم من الطاعات ويخافون يوما كان شره منتشرا فاشيا وهو يوم القيامة ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا ويطعمون الطعام مع كونهم في حال يحبونه لحاجتهم إليه واشتهائهم له يطعمونه المحتاجين من الفقراء واليتامى والاسارى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ويسرون في أنفسهم أنهم لا يطعمونهم إلا لوجه الله فهم لا يريدون منهم ثوابا ولا ثناء على إطعامهم إياهم إنا نَخَافُ من ربنا يوما عبوسا قمطريرا إنا نَخَافُ من ربنا يوما تكلح فيه وجوه الأشقياء لشدته وفضاعته الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا فوقاهم الله بفضله شر ذلك اليوم العظيم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 وسخرت ثمارها لمن يتناولها، فيتناولها بيسر وسهولة، بحيث ينالها المتجع والقاعد والقائم، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، ويدور عليهم الخدم بآنية الفضة، وبكؤوسها الصافي لونها عند إرادتهم الشرب،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 ويدور عليهم في الجنة ولدان باقون على شبابهم إذا رأيتهم ظلنتهم لنظارة وجوههم وحسن ألوانهم وكثرتهم وتفروقهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا وإذا رأيت ما هنالك في الجنة رأيت نعيما لا يمكن وصفه ورأيت ملكا عظيما لا يدانيه ملك عاليهم ثياب سندس خضرو واستبره واحلوا اساور من فضه وحلوا اساور من فضة وساقاهم ربهم شرابا طهورا قد علت ابدانهم ثياب الخضراء الفاخرة وهي من الحديد الرقيقى وغليظ الديباج والبس فيها اسوره من فضة وسقاهم الله شرابا خاليا من أي مناقص إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ويقال لهم تكريما لهم إن هذا النعيم الذي اعطيتموه كان ثوابا لكم على أعمالكم الصالحة وكان عملكم مقبولا عند الله إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا إنا نحن أنزلنا عليك أيها الرسول القرآن مفرقا ولم ننزله عليك جملة واحدة فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا فاصبر لما يحكم به الله قدرا أو شرعا ولا تطع آثما فيما يدعو له من الإثم ولا كافرا فيما يدعو إليه من الكفر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 فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا ان هذه السوره موعظه وتذكير فمن شاء اتخاذ طريق توصله الى رضا ربه اتخذها وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما وما تشاءون اتخاذ طريق الى رضا الله الا ان يشاء الله ذلك منكم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 فإذا النجوم طمست فإذا النجوم محي نورها وذهب ضوءها وإذا السماء فورجت وإذا السماء شقت لتنزل الملائكة منها وإذا الجبال نسفت وإذا الجبال اقترعت من مكانها ففتتت حتى تصير هباء وإذا الرسل أقيتت وإذا الرسل جمعت لوقت محدد لأي يوم أجلت ليوم عظيم أجلت للشهادة على أممها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 ينطلق إلى ما كنتم به تكذبون ويقال المكذبين بما جاءت به رسلهم سيروا أيها المكذبون إلى ما كنتم به تكذبون من العذاب انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب سيروا الى ظل من دخال النار مفترق ثلاث فرق لا ظليل ولا يغني من اللهب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 هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين بيوم الفصل. إن المتقين في ظلال عيون. إن المتقين لربهم بامتثال أوامره وجدنا بنواهيه في ظلال أشجار الجنة الوارفة وعيون الماء العذبة الجارية. وفواكه مما يشتهون. وفواكه مما يشتهون أكله. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون ويقال لهم كل من الطيبات واشربوا شرابا هنيئا لا مناغص فيه بما كنتم تعملون في الدنيا من الأعمال الصالحات إنا كذلك نجزي المحسنين إن مثل هذا الجزاء الذي جزيناكم به نجزي المحسنين لأعمالهم وين يومئذ للمكذبين